يقول البعض صليت الفجر ويقول الآخر صليت الصبح فما الفرق بينهما وكيف تكون نية الصلاة فيهما الفجر في اللغة العربية يطلق على النور الذي يشق ظلام الليل فيبدأ به النهار والفترة التي بين ظهور هذا النور وطلوع الشمس تسمى فترة الصباح والمطلوب منا في هذه الفترة ركعتان فريضة فيهما عند بعض الأئمة قنوت أي دعاء في الركعة الثانية كما تطلب ركعتان نافلة أي سنة داوم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لكن لو تركهما الإنسان لا يعاقب كما لو ترك سنة أخرى والركعتان المفروضتان اطلق عليهما في القرآن والسنة اسم صلاة الفجر كما اطلق عليهما في السنة اسم صلاة الصبح قال تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا اي اد الصلاة عندما تميل الشمس عن خط الزوال جهة المغرب إلى ظلام الليل ويمكن أن تؤدى في هذه الفترة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا قلنا إن الغاية إلى غسق الليل داخلة فيها وأد صلاة الفجر وبهذا تتم الصلوات الخمس المفروضة وعبر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر لأن قراءة القرآن هي أكثر ما في الركعتين لأنها صلاة جهرية يسمع فيها القرآن جيدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر بالقدر الذي لا يتضرر به المأمون، وكانت صلاة الفجر مشهودة لأن ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يتعاقبون حفظ الإنسان ومراقبة سلوكه يتم التعاقب بينهم في فترة الصباح حيث يتلى القرآن في صلاة الفجر كما يتعاقبون في فترة العصر وقد وردت في ذلك حديث صحيحة فنرى من الآية أن صلاة الصبح المفروضة أطلق عليها اسم الفجر وجاءت السنة الصحيحة أيضا بهذا الإطلاق فقد روى البخاري ومسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس والمراد بالفجر هنا الصبح للتصريح بذلك في رواية أخرى لمسلم صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع وجاء في السنة أيضا قول عائشة رضي الله عنها كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر رواه الخمسة أي أحمد وأصحاب السنة الأربعة وفي تسمية الركعتين المفروضتين بالصبح إلى جانب الحديث المتقدم في رواية مسلم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ثوب بصلاة الصبح حين يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار أخرجه ابن أبو شيبة وعن أبي محذوره قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فعلمه وقال فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم رواه أحمد وأبو داود ومن هنا نعلم أن الركعتين المفروضتين يطلق عليهما اسم الفجر واسم الصبح أما ركعة السنة فقد جاء فيهما الحديث الشريف ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وروى البخاري ومسلم أن عائشه رضي الله عنها قالت لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشدة تعاهدا منه على ركعتي الفجر فالذي يتلفظ بالنيه إذا صلى ركعتي السنة يقول نويت أصلي ركعتي الفجر أو أصلي ركعتين سنة الفجر أو ركعتين سنة الصبح أي سنة الصلاة المفروضة وهي الصبح كما يقول أصلي ركعتين سنة الظهر أي سنة الصلاة المفروضة وهي الظهر والذي يصلي فريضة الصبح لا بد أن ينص في النية إذا تلفظ بها على الفرضية فيقول نويت أصلي ركعتين فرض الصبح أو فرض الفجر ولا يصح أن يقول يصلي ركعتي الفجر بدون ذكر كلمة فرد هذا وليكن معلوما أن النية محلها القلب وليست باللسان فقط فالمعول عليه هو من عقد عليه القلب من كون الذي يصليه هو الفرض أو السنة وخطا اللسان لا يضر كما أن التلفظ بالنية مستحب عند بعض الأئمة وغير مستحب عند بعضهم الآخر والدين يسر والله أعلم